آمين أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة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 فَمَا لِهَا أُل إِقَوومِ ل يَكدُونَ يَفقَهُونَ حَدثَ مَا أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فَمِنَ اللهَّ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّئةِ فَمِن نَفسِك og ærselnæk linnás ræsula og ærselnæk linnás ræsula og kfæ bílllæh shæhída Menn yutti'r ræsul fæk dæt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 والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا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 دُوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعِلْمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشيطان ولولا فضل الله عليكم ورحمته لتبعتم لتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين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 ان الله كان على كل شيء حسيبا الله لا اله الا هو الله لا اله الا هو ولا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه og man æsdak min allahe hði þaði þaði þaði